لَوَأَزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِ اللَّرَأِيْتَهُ خَاشِعًا لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ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 قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم انم ما تهموا الا الله ولدنهم وانهم ليقولون مو كرم من القول وزورا وان الله العفو غفور والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون بما قالوا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 يتماس، فمن لم يستطع فاطعموا ستين مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب نديد، إن الذين يحدون الله ورسوله كبتوا. كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهيم يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يعودون بِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَيَتَنَاجَوْنَ الرسول وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ الله وَيَقُولُونَ فيه أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبيس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجو بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضاثهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا لَكُم تَفْسَحُوا فِي الْمَجْلِسِ فَفْسَحُوا فَفْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِلَّ شُزُو فَشُزُو يُرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا دَرَجَاتٍ ما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدين نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأظهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أشفقته ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون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 صَدُّوا عَن سَبِيلِ الله فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَوْمَ يَبْ يحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك أولئك في لذلين كتب الله لاغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر و... خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب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 ساكني وبين سبيلك إلى يكون دولا كإلا يكون دولا وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا ماديا لهم وأموالهم يبتغون, يبتغون فضلا من, الله يبتغون فضلا من الله Yabtahun fadlam min Allahi wa ridwana Wa yansurun allaha wa rasulah Aulahikahum usadikun Wa aladhin tabawawud dhar wali imal min qablihim yuhibbun Yuhibbun ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شمح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا غَافِرٌ لَّنَا وَلِاخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَل فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ أَلَمْ تَرَ إلى الَّذِينَ يَقُولُونَ لئن خرجتم لا نخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احد نبدوا وان قاتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون لئن لا يخرجون معهم ولئن قوتلون لا ينصرونهم ولئن نصرهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة إلا في قرى محصنة أو وراء جنر بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب نليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله يا أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آلون اتقوا الله واتذن نفس ما حتمت لعد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله ولا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 وتلك الأمثال نضربها للناس لأنهم يتفكرون هو الذي لا إله إلا هو عالم الغيب هو الرحمة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 يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِ وَابْتِغَاءِ مَرْضَاتِهِ تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ وما أعلمتهم وما يفعلهم لكم فبطل سوا السبيل أي أثقفكم يكونوا لكم أهداء أو يبصوو ويبصوو إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء لو تكفرون لن تنفعكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه, وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمُ إِنَّا بُرَاءً منكم وَمِمَّا تَعْبُدُونَ برآء مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبدأن حتى منو حتى تؤمنوا بالله وحده إلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لَأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّكَ لَأَسْتَغْفِرَنَّ, لك لأستغفرن لك وانا املك لك من الله ما شيء ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك هنبنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم اسوه حسنه لمن كان يرجو الله لما كان يرجو الله واليوم الاخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد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 صَلَّى اللَّهُ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا جَعَل بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادِيَتُم مِنْهُمْ مَوْدَةٌ وَاللَّهُ بَلِيغٌ وَاللَّهُ بَفُورُ الرَّحِيمِ لَا يَنْهَىكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُبَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يخرجوكم من دياركم وَلَمْ يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجكم من دياركم وأخرجكم من دياركم وظهر على إخراجكم أن تولوهم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 فَإِنَّ علمتموهن مُؤْمِنَاتٍ فَلَا ترجعوهن إِلَيْكُمْ فَلَهُنَّ حِلٌّ لهم ولا هم يحلون لَّهُنَّ أنفقوا وَلَا هُنَّ يَحِلٌّ لَّهُنَّ وَآتُوهُنَّ مَهْرَهُنَّ فَإِن طَلَّقَهُنَّ مِن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 وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعقبتم فآتوا, فآتوا فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أَيُّهَا النبي يبايعنك على يبايحنك على لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا, ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا ياتين بمهتان يفترينه يفتلين بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف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 والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال إيسى بن يا بني إسرائيل إني رسول الله <سؤال> إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ وَمُبَشِّرًا, ومبشرا بِرَسُولِيَّاتِ من بعد اسمه أَحْمَدًا فَلَمَّا جَاءَهُ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مبيا وما نظلم مما نفترا على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئن نور الله يريدون ليطفئن نور الله بأفواههم والله مطمئن ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا ايها الذين امنوا هل ادلكم هل أدلكم and they believe in Allah and the Messenger and they believe in the way of Allah and they believe in the way of Allah with their own things and their own that ومجنتها تجري من تحتها لنهر تجري تحتها لنهر ومساكن طيبة في جنات علم. ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبناها مصر من الله. من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كنوا أنصارا لله, كنوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحوالي من أوصاري من أوصاري إلى الله على الحوالي نحن أوصروا الله فأمن الله عفة من بني إسرائيل وكفر الطائف فأيده. ほぼ